بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعطلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم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 فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضامة الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون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 لتشتووا على ظهوره ثم تذكرون يوم تربكم إذا اشتبئتم عليه وتقولون سبحان الذي وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفر مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن نشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في طرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أوسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فقرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عطبه لعلهم يرجعون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 الناس شؤمتا واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم شققا من فيظ في بيوتهم شققا من فيظ ومعان جعل عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وشررا عليها يتكعون وزخرثا فإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين فَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّطْ لَهُ شَقَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى فَإِذَا جَاءَ أَنا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَنُونُ وَلَنْ يَنفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ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 فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مشتقيم وإنه لذكر لك ونقومك وسوف تسألون فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا بوسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم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 فقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون وَنَادَىٰ ثَمُورَ فِي قَوْمِهِ ۖ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَنِي مُلْكِ بِصَرَّمَ هَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكادُ يُبِينُ فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستقف قوبه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاشقين. فَلَمَّا أَسْفُونَ تَقَنَّا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَا هُمْ سَلَفَوْا مَثَلًا لِلْآخِرِينَ بَلَمَّا عُلِبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَامُوكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ فقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضردوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين، ولما جاء عيسى بالبيلات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعوى الذي تختلفون فيه فاتقوا الله بأطيعون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاحْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِن عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن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 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين تدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطوف عليهم بصحاة من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلز الأعين وأنتم فيها قالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكئة كثيرة منها تأثير إن المجرمين في عذاب جهنم طالبون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك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 فَزَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى نَلْقُوهُ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُّونَ فَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ مَتْبَارٌ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِنَّهُ تُرجِعُونَ فَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فإن لا يفكون فقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون أصفح عنهم قل سلام فسوف يعلمون